قريشتنا باب كتازه درس كتازه لشرح كتابي مختصر رياض الصالحين من زاني بريز امام نووي رحمتي خويك وربي من هباي لبيت لم باب ما مصدر فرميه باب المحافظه على الاعمال ام بابه بس او دكات دبي بارز غريب كين لك شاك باب المحافظه لالا اعمال يعني الاعمال الصالحه ابي بارز غريب كين لك شاك واعتبر دوامي مذهبيت لسكه دواي شاك شاك عداريم خمم الرازي بكدواي شاك وفارس غريب كين بردوام بي او كرداوي ش اگر خوامان بیکن، شی اگر ترجیحی خالقیش بکن ماشان جامیدن. عموم کرده وی شعاب برداوم بیو پارس گریب کن. ایماندار یکی لصفاتگانی اویا ک برداوم لصف شعاب کردن و شعاب سازی. چون باور بر رجی دوایی هیا، ترسی لاقعی جهنم هیا، طماعی لبهشی خوای قربی هربان هیا. هذا يخشده هل أم إيمان وعقيدة؟ ولا إنسان دكات، كبر دوان بل تر تاكة لسل صالح وصالحات بردوان بل سريع أما إنسان إيمان لا وزهر يأخذ إيمان نبو أو تاكيني أجل هشي بيه ما بسه يا، أو ما بسه نشفه يقول قبولناكات هذا هو شهر يجب أن واضحنا لعمل تاكة دیشبم بابی خودمان که بردام بلندش کرد و یا که نپاراستی کرد و یا که بردام بلندش ری بردام نبود نسخه شد کردن کمرف کاری هیه کمر اسبابی هیه یا کم اگر انسان لأخوانه ترسید ترسی خوای قربانی نکات و شرم لخوای قربانی نکات بیر دو رج نکات و لس زایی نگور نکاتو عملی لبريء عمل آكل نأكل، بقدر خرابدك، بوي الشهوات وأرزو يخوي كيركاد، جنسي تربية، ورقي تربية حرام، كاتك أي في الرودات، او كسر كترسي خوي جوره هي خاين البيت، دوهم أجر الإنسان الطماعي بهاش كخوين البيت، مسلمان تيجي الطماعي بهاش كخوين جوره هي، خواني ديو تويل القرآن والسنة كبهاش تندها في هجد رقائها بيسي بعمل واخوالي قرأت اعملوا لأنها قرأت وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كباسي بهش أكاد كسند قورو برزو بلندبانة كتيد أمينته بهمي شيء لحظة بان لحظة لحظة إصراحتي او يكشاو ني بيني بيله دنيا دالوي داهيا او يكجوني بيستي بيله دنيا داهيا او يك بخيالته نات بيله داهيا هاسي خوشيك ك انسان روحي فيه بقشيتو ولا شيء فيه بقشيتو لوي دسكوي اگر انسان او طماعينه لو بهشتي خويا يقولوا له هربان انسان كي شابقو ازا ديت سز تو دمول لوازميه محافظه دكات بارزغريك لسكدو ساكان بردوام بيه بردوام بيه بردوام بيه چونكي دزاني لروش قيامه ككاتي النامي اعمال سجل لكان توزيع اقريط اويت شاكا كاربي راسي, راسي ولا اقريط راسي ولا او الدنيا كده من مالك لو رجلك وريجليت، الأدوية وهي في الكتاب ده تكن بوبهش، علشان توصل فراس بيناجح ويه، بي نجهنهم بوتونية. أو إنسانة للدنيا ده كسيب ومحافظة كل دوا، فعلى شاك كدهن، بردون شاك هبوط. إنزين إنسان يتامل كشاك النكات، يعني فعلى زهر النكات، يعني ترسي خوي جولينية، أميكة، دوهم يعني طماعي اللي بهشنيا، طماعي بهشنيا، بوشاك النكات. سيم يان عاطفيكي حماسيكي جنجالهيا لسرتاهذا زور بكوري وبكرمي لأوديه خوابه لا بريد أبريد بويبي فرميه صلى الله عليه وسلم همك سر سرتاه جنجالتي وهمتك قوتك نشاط زرع جايبه هي أوهمة قوتك فتريكه فإما إلى سنة وإما إلى بدعة ينبروا سنة أروي له فتريا ينبروا بدعة أجر إنسان فمن كان فترته الى السنه فقد اهتدى هرك السفتر جنت جاهتي وفدر يوم أول عمري البرو سونات روجت أو برو هدايتي خوار روجتوا إن شاء الله ندورها هرك السفتر لا فتراتي جنت برو بدعكم راي روجت وبيلاك جيه أكبار دام برسلي انسان إنسان بعاطفيات وبحماسات كديني قرت زور بتندي وكرسي قرتي خلويتي ذاك قرت, قرت. كار واحد ذاك بيستلك خلويتي بغي زور تندي. البركة أبصير أبشريتها واي لذات كأنما نجنا قدوى هاي مزور ما بيني هو مسلمان كجره توا زور تندو عاطفي بمن كتب لك يومين آخر الأمر نبي أو تندو تيجبيت أم تنديا عاطفي كاتي آخر صعب البيت ما نعم مسامي ولا خواك ووابو مانجدوا أن سان سال دوا رشتوه البركة تأكل كل شيء برسيز زماني حال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 لكن الشرع هو بغداء هو اغرته و وصل لك ذو شاكدينه محافظين لك و الله سبحانه و هو بويا في ماخر من بدأ جفا، ومن تبع الصيد غفل، هكذا الصخري بادي ودهش داريو، لأنو شعر الثاني برود، وش كبيو يا رجال، فيا وش ك، أجر الدوير راو كردن تسمو داو أو بكويه غفل بيت، للدين إخوان، إن جغفلت للدنيا، بهو راو كردن، زور بهو سفر وسياحة، لقى إني وجهه كاني بس يستي أكاد، القرآن خير دبلج جزء من القرآن زور دا، جانبي, جانبي, جانبي دوا، زور ياخذ قصي التي جارت عمق بكا وهات شو انه الناخي تجاره دواء وهاب يا اخي بدا كثير زور حق الحقوق سر خوي هي خزان مالو من دالو دراوسه حقي خوي همو برامو برامو مشكل همو اهمالته ابو ما و. والله جاروا بالابره سانشمنازي امرو شيء ما قرآن والله نازل قال لي ما قران والله ما توني خوانا مستمر لنا و تجارت و بازرگاني و كي دي و كي ارواه و غفلة فنانا اگر بخواهي قرر مرم او جواركسانا پارزهي لجواني عملية يعني انسان ياخد انسان زور بخوات زور خواردن زور خواردنوا زور تقلل کردن خلقية اما زور تأثيرك ام زور خواردنه ولا انسانك لاشي استور بيو قرص تمال بيت زور خوردن و خوبه دوای دی. زور خوتن. سلفی اما کلا پیغمبر خدا مبلغ صلی الله علیه و سلم انسان دبی خوب بر زه لزور خوردن. زور خوردن وا، زور خوتن، زور قصّکردن، زور فکری کردن. امپیانت زوریم. خلقی نفسی خوی وها بسری ازلب و. برندی که سيكيشو راه الا فلان شا خو ابيتشيتو علي بان لجيانيا ما ينخواردو جرانيا خو اللي على الصلاه برماله خو نفس داو ايتا مو خوانا مستمر خدو شاي لاوازن زور امان الله مسلمنا بيده بيت ابي خد بارزيلوس بدان شابك اعزابي محافظه وبارزغار كي لسكريو شاكا كدرسي امر من بارزغاري كرن لس شاغرن برداوامبول لس او كوس بوتاغرو عائقه جدا ريقات نيلن شاكبكي ببره قض ابك بلكو لبهجدو لكو مروخه يزكي كي تقرب زيت مروخه الرحمة يا إخوياي قولي أوزان برزان كان آياتك جنة والغسان فرمودي بقمة يا إخويا صل الله عليه وسلم إيه مش للمختصرة آياتك وكان فرمودي إخوين لو إن شاء الله نجدوا آياتك تاسو دي ده فرمين قال الله تعالى إخوياي قولي مين فرمودي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصد قلوبهم وكثير منهم فاسقون سورة حديث آدي شانزا دفرمي مئآية كاتي أونها تو إيمان داران ترسخ واي قربك دليانوا بند والبقرن لأ مش جاركان لجبرني قرآن لما إغري حسنام دليان برة خوي واي قربيت كدليان برة خوي واي قربو وازل جونها كان بينا بعموم شاكبكم بردوام كاتي أونها تو بار والله أبو إما ذن فيك كاتي هاتوا آية كاتي أو نهات إيمان داران ترسي خابك يودليان ضليان برة ترس بيو بردوام بل سرحا كردنوا واصلوا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب بوك أو كسانبل كأهل الكتاب بوك قاولوا لكو يهود نصارى كبردوام لبيش أمتي إمداشيان أو نوالهات فطال عليهم الأمد زمان الزور لسلا ديرج زوت زور تمانا ديرج بجور فقصد قلوبهم ضليان رحبوا كذل يانرقبو ساكنين ذو شعيبه، ذل يانرقبو هتشن لا ترسخوا لنا الأرزان، جناه بلاع نور لا نعوذ بالله من شرور أنفسنا. قومي سي ادي اعمالنا ظل يمرق بالشاكيه ده وشايوا ان جاء اخوا او امته اخوا غضب لي قرتن بهود الرخيهن وخرابان والدور تشاكيان فراقلي بخوي يقول له عبد الله كرم مسعود رزاي اللي مسلم من دجرتوا ده لبيني او آياتك عتابي عتابي كدين شوار اسلام ديو اسلام بوين خوي قول اوع تعمد لي جبتني نهي لك انت تشابه بكين اليهود والنصارى لدى الرقيمان لا عمر ما ادريش وهرمعصيخ وابكيني هرشا كمان انا بشيته يا نخربا غربين نو اه سندعي بس سن انده خلقبي تمني جوري وهرخرباكا تمني جوري يا هرخرباكا تمني جوري يا هرنذكرها هل هر باجال التوحيد باجال السند باجال قران فن ودكري خوي جوري مهرمان لا اصلاح بين خرجيه عمری خوب بدون عمری ریدی گن زهر زکار کن دومینه و تاولا و پیکانی نقل تکدن نقل تجاریو میخوان نو بی آگابون تمن زمان تمنی قرار بوهر غافل یادی خوای قرب می ربند چی خسارت من دکه تمنی خوب با خسارت دا بوشی ولی نده آشیت او صفاتی هود نصارایه تمند ریج بطل رقبو غافل بونو تاوان برگون بی آگابون شکر کدن یادی خوای قرب سبحان و تعالی فاشى وقال الله تعالى اخوه فرمي دي ربك حتى ياتيك اليقين سوره حجر اياته ونو اخر اياته وعبد ربك اما خطاب مرمان صلى الله عليه وسلم وابو ايمنه خذ الله حتى يأتيك اليقين يقين حتى يأتيك الموت وافرستيبكه عبادي بخابكان ودا بردوام محافظه بلاسات شاكر الدين بارز غاري بخنسك دوت شاك بردوان بلاسات شاكر الدين بردوام بلاسري بردوام بلاسات حتى وفاته اكيد يقين با باجماعهم مفسرين وتا الموت كلام كسانيكي خرافي اهري طرق باجل شريعتي قالن ايه ما شريعت ما ناي والطريقه ما ناي تفسير الظاهر منويا تفسير الباطن منويا تفسير الباطن إيه وش هي يا خو زعبلة ألين إيه ما خلعت حتى يأديك اليقين وأتت هذا ضنيا أبيد ضنيا أبيد كتو خوا الناسيو حق اليقين وعين اليقين الواجب أخواني وراك يترد وهذا ضنيا أبيد شف بدرس نابية يترد عبادلة سر من لا أجيء من لا اجيه. تكاليف السر من نامينه بو أو خوا حتى أجد اليقين تفسير الباطن كي لا يأوان كتفسير حقني وتفسير باطلة، أرن باطني بس لأصله باطلة. أرن إخواني فلست بك يقين يهين، يهيني شو إنسان يعرف ده جاب إخواني، وهم معرفين بودول سبيه بالتواءتي ضلني أبي، يترقى كر تاكشنا قد قت إيماننا بزية إيمانك هذا أوبريجية تكأتنا إخباره ضلني أبي قت جي بسرنايا، يترن يجملك اعتادية، روجمك اعتادية، زنابكها تؤسر إيماننا تؤثر جنابك تؤسر إيماننا كا. شون هو يهين ومرتبية كا إخواني بوي هندي كان لي أنا جيردو القديم مستمر لما لابو نبوج معاة هاد نبوج معاة. أجاي عايز نيجش برمالهقي ده خسوا بخده ده نشتاع ينخان أوه دانشت. أري ما ما بس بوش بنيجناها. لما كان أو بس بهي كل يراك نقاهي كلا روح كلا باكية روح دهلاشي أوراته أمر يجده أمر يجده اللي سرقوا هيا هو بني أخوي أخوي بير لغا بقدر همو أو أو زي كان حقي لابو اي ف صلى الله عليه وسلم خوشا يسب يشوامن حتى لا سلام رك ابو تاي لهاته وهسا يا باو نيوش قالت انا بو دنا خويه بشوريت الكوت زارت الخوي شور يجري الكوت زارت الخوي شور يجري الكوت وديبرون بابا بكربله بشوجي اخو بناتهم يوم لما لو نيجي كلاتهم ما ما ندوي او فرض دنيا جاي سدره المنتهى جاي مسبه بولس رأوا او شو؟ أو يقيني بقوا؟ ما دروا درسها خرافات خلقي من خل خلا تاني بوشوازاء؟ وناهش بكداية؟ يجيبوا قنانيه؟ بقوا شربته أخر عرق؟ به؟ دبرت؟ أول ها قصناكين. قرقوا بيتو افريجا بيتو امش دامه وارقوا مايو كصد دفاعي لناكرت او درو دلسيها يوعبد ربك حتى يأتيك اليقين تامردن هتامريت اخوة برزبا انجا كروح درسو لا اله الا الله اهو دنيا بجبيلا او ايمان او تقوايا نقما وابميتو بنجلسة العمرتي عمرتي سال من يوجناك على من يجمد اليقين والله او دلسيه او شيطان فرتك انا قريم اخوة قال عن وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل او شيء منه او عن شيء منه فقرا ما بين صلاه الفجر وصلاه الظهر كتب له كانما قراه من الليل رواه مسلم بيغمره فرميه صلى الله عليه وسلم هركس يشوخوي لكوت لا حزب اللي عمل يخوي حزب هو تبشرك بشر اللي عمل يخوي أنا تو حزبي أو حزبي أو حزبي يعني بشيك أو كان لأن حزبي هو جزئك قصدي أوي يا زاوية كينز ولا غرار الحزبي كوا دوري أخذ جزءك جافر من هركس يك خوي لكوا تدبشر لعبادة دي شوي يعني كم يجلس كم يشيدوا كم يجمعوا مثلا تو شو وان حال الدوايا جزء قرآن خيانت حضر كان يشقي خوي د. ولكن يجب يعني يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون ما من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون أو من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك ثاني يكون بين من إخوان أجل كتبون وسياق واي كشوفين بتد طبعا عبادي شوف ياتله للروش وهذا <أخوة> بردان بأخوة أوندبي يخشى ساكن بكى محافظة رسل ساكن بكى بردان برسالي أجر الشويش خود ليكوا لآسي النجحاني شو لآسي القرآن خيلوا ذكري شو لداي النجبحاني تاكوني مرأو مجال مجالتها لا تششتنق وهذا كسبو بردان أو ذكرى بخونها برسالي كتب له كأنما قرأه من اللي إخوان شو يا أخوان ده برحمة الحديث أبي غمار فرمي صلى الله عليه وسلم هر يلا سك دوبر دام بيت أو زوج بي من أجدار ابن مثلا كسر لقيمة بردواه ما همش جزء إدوان قرآن الخيونيو تبارك الخيونيو هندية سوند الأخرية هندية ذكية أخ أخوية هندية قرآن الخيونية هندية تفسير الخيونية هندية كتب علم الخيونية بردواه بجد إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وموقما صحيحا أجر إنسان نخوش كوت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 دخلناه سفرت كده سفري امشنا أماشنا حيونيت خبث نصيهم رش أم فيها ولا ما خوي وياك ويا نسم سفر عزلي هدي لجيه كودينا خوشين بوته نصي خوي قومه ربع بردام لسه تلا خوي قوم رزوه بيه خوش سبحانه وتعالى بويا بيه فرمي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومه بردام لسه وين قله بقى بس بردام ببارزه تا إنسان قدر بيت الله حديث ذي ربيعة مرسل صلى الله عليه وسلم بعبد الله كوري عمري كوري عاصي فرموا رزائق ولا أخوي باوجبه فرمي يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه كابراهيم فيشر بردامو شو نيجي كن لا بركة بريوازي هنا في عمار خبر يبغى يشتبو نصيحتي عبد الله كرت بس النهين هنا فرمي أي جنجي جوان جنجي ولا جنجياتي أزخ أخو برسيبو تا همروش بروشه او پیغام فرمي وماك الاخوات با ضعيفه بروشه روج بروشبه اريد سنه زهر القران مش كان في غفرمي بتوان الله بتوان تقوى ليها ص والله فضيلتي كما اخو ياخذ بزني لكن جايتي كخلكي سركشي باغايا وخلكي خرابك هاري توبره مزقود بك وبره القران خنني بك خويا يقول بلا عبدي منه بندي منه شي شرف لأوبر المقام ده اخو بابي عبدي منه سبحان الذي اسرى بعبده بتو يا تجي عبدي مني شي شرفك ببراتری خراب بپاره حرام بودشتی بطل. او جنزاتی خود را به خود مگه قربان خوا؟ بلکه خویار به العالمی بهش بداتیم. لجنجاتی و نفسی خود میمرینه. لحرام کانالیم. او حرام و جناهت شاید داد بخو. شیطان بخیر پاتوا. خوا پرزب. بلکه خویار به العالمی بهش بداتیم. لجنجاتی و نفسی خود میمرینه. لحرام کانالیم. او حرام و جناهت شاید داد بخو. و نفسی خود میمرینه. لحرام کانالیم. او حرام و جناهت شاید أمة خو حريان خلاصي أوبه هاوساري أوبن إنساني أز أوي باتوا خوي بيزناك ولا ناوي بيسو شركاوي الدنيا خوي آمد ذكره بباكو خاوني الدنيا قيامت كخوا فرمه وأزواج مطهرة هر باك باك باك خوي بو فرمي عبد الله وقت فلان كسب النبي شوآن هلا صار وزير هنا تو أنا جيت تو بعد كم آخر فرمو هذا دا. عائشي داكي مانداران رزائي خوائي يوري بي ده فرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة رقعة ثنتي عشرة رقعة راه مسلم ده فرمي في غمر مان صلى الله عليه وسلم أقر لشودا شانوژی دردش می‌توانه باهوی آزار و نخوشی یا نباهوی هشتگی دروا. او کار روزه با ولت چشتن آوده دوانت زد عاده کرد. سنت وای لرماضان و غیر رماضان سنته. فی من صلی الله علیه و سلم أصحاب کانی لرماضان تراویح هندکی یان ذرع عاد بید. لدوای رماضان که تراویح تو او شانوژی هندکی یان ذرع عاد هندکه. هموش بو. یان ذرع عاد بو آفرمی هر شیء، بوی نکرده يان نخوشه. یه ن مشغول ابو، بوی صلحی، بوی مشاوره، بوی کج شیء مسلمان، ندخلت، یه نیتوانی، کار روز جبرو دانظر عادت کرد. نجی شبان تا کتیه، ویتری تی بروشت ویترنیه. وته. اگر شبان عادت بو هم شویان دانظر عادت کی. هر شیء نذکر دخوتی، نتوانی میان تا مشغول وی بروشید و دانظر عادت کرد. اگر عدد وابو شوون سیر عدد نیوشت کرد دایش اخو دی هر شویند کرد بانی چوار عدد مگس یشتنگا کی؟ اگر با شوون پنج شویند کرد، آو شویند کرد خبر بولید یشتنگا و ششم که هر شویند عدد وابو حاوی تکرد، آو شویند کرد بانکی هشم که و اگر با شوون تاگو بررسی کردید، بی خرس هر شویند نیکردایا، آو تاکی کردید، اگر شوون سه نیکردایا، هر شویند کردای بانکی چوار کرد، پنج چی شو بانکی شش یک کرد. اینتر او شو شويني كذا شو نجش بروح دوباره كل دوا خفايا كل دوا لتشجتينه وركعت زيادة كذا تيجي للشوال ويترهيه ويترنيه جا خوش روستان. أو, أو بابو باب المحافظ على الأعمال إنسان بارز زيادة سكر دوي شاكا كردن. باب بردام برسري هم هم ترجع يخلو شبقه بعض يقولنا شاكه كاري لا قلنا مدريين دواكم لخوياي قولين هربان دبر خاطرنا ما خش بيه إخواناهما خوش بي، لجوناهي خوان ودعيكوا باخوان خوش بي، إخوان لجوناهي مرتضى صمام ما خوش بي، إخوان يقولي هي رب ما ماكي بعتاقير رمضان، إخوان عفوا ماكي، بماكي لو كصانك لا أقدر جهنم رزق عليك، أنا خيت بهشتوا، إخوان إصلاحي جنزة كامن بي، عبادة ملقبولك بي، علم من زيادة بي، علم من بوعمل بي، نجبو قص كده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم يجعلكم خلفاء ان